Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa saiyat a'amalina na'yadihillahu fala muzill wa fala haadiya lah waashhadu an ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lah waashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'd al inna asdakal hadithi kalamullah wa khairal muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله كما قلنا في الخطبة السابقة الموت آت لا محال ونظرا لأهمية هذه اللحظة لحظة الموت اعتنى بها الإسلام عناية ملموسه في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث فالكل أيها الأحبة على موعد مع الموت أقول لمن هو في شك من هذا الأمر الكل على موعد مع الموت كما قال الحق سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكن بالرغم من هذا التخويف وهذا التحذير الذي جاء في كتاب الله إلا أننا لا نقيم للموت وزنا ونعيش في غفلة ما بعدها غفلة وأنا أخشى ونحن في قمة, غفلتنا في قمة غفلتنا أن نفاجأ بما كنا نفر منه وهو أمامنا أن نفاجأ بملك الموت وقد جاء يطلبنا لرحلة ما أعددنا لها زاداً ما أعددنا لها صلاةً وما أعددنا لها زكاةً وما أعددنا لها صياماً ما اعددنا لها عملا صالحا جاء يطلبنا ليوم تشخص فيه الابصار ليوم تذهل فيه كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد جاء يطلبنا لدار الجزاء للوقوف بين يدي الله عز وجل ماذا سنقول لربنا وعندها عندما يأتي هذا الملك ملك الموت عندها يتذكر الإنسان أنه سيفارق هذه الدنيا التي هو متعلق بها Laat je niet En dat je in de toekomst van het verhaal bent. En dat je in de toekomst van het verhaal bent. En dat je in de toekomst الآن بغي يرجع بغي يرجع وبغي يصلي وبغي يصوم وبغي يعمل بغي يجتهد في الطاعة فتأتيه الإجابة الصاحقة تأتيه الإجابة القاطعة التي تزيد من حسرته وتزيد من ندامته فيقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لا يستطيع الإنسان أن يرجع إلى هذه الدنيا فأعد أيها الأحبة والله أخاف على نفسي وأخاف عليكم ولذلك أقول لكم أعد أيها الأحبة لسكرة الموت عدتها وتذكر دائما أنك معرض في أي لحظة لأن يتخطفك الموت في أي لحظة كيف لا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشرية يخاطبه ربه سبحانه وتعالى فيقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلط Efe immitte, fahumul khalidun. dun. Efe immitte, fahumul kali dun. Falay jachtar, sahib as-sultan. Was al jah, Bi sultani hi. Fahadafir aun ejuhal-ahiba. Aqadafullah was aazza waggel. Was huwafir kimmeti sultani hi waazzi hi. Walay jachtar, sahib al-mal. Sahib al-mal, jachtar bi mali فهذا قارون كما تعلمون اخذه الله عز وجل وهو في قمه ماله وغناه ولا يغتر صاحب القوه بقوته ولا الشاب بشبابه فالجميع يسحقه الموت الجميع يسحقه الموت ولقد وصف لنا القران الكريم الشده التي يعانيها الكافر عند الاحتضار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 ويبشر بالسلاسل والأغلال والجحيم وغضب الرحمن تتفرق روحه في جسده سبحان الله هروبا من الموت تأبى الخروج تأتي الملائكة لأخذ روحه فترفض هذه الروح أن تخرج إليهم فتتفرق في جسده فتضربه الملائكة وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اخرجوا انفسكم فتضربهم الملائكه ايها الاحبه حتى تخرج روحه من جسده نسال الله العافيه فللموت سكرات يلاقيها كل انسان منا كل واحد منا حين الاحتضار كما قال الحق سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تفر تهرب وسكرات الموت أيها الأحبة هي غمارات الموت هي كربات الموت هي شدائد الموت وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية aan صلى الله wa sallam من هذه الكربات وهو على فراش الموت فجعل hij الله عليه وسلم يدخل يده في اناء فيه hij اناء welkom, فيه was ويمسح على وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات لا اله الا الله Inna al-Mauti la Aisha Wata kulu anha An Mara di Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mara eytu al Waja'a Ala Ahadin Ashad Da minhu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mara eytu l Ala Ahadin Ashedda minhu ala Rasul illahi Sallallahu alayhi wa sallam. Fatilka lahdah. لحظة الموت فيها يشتد الألم والوجع على الإنسان لحظة رهيبة لحظة رهيبة أيها الأحبة يشتد فيها الكرب على الإنسان حتى قال أحد السلف رحمة الله عليه حين وصف حالة احتضاره حالة موته وما يجد من الوجع وما يجد من الالم قال وكاني اتنفس من سم ابره كاني اتنفس من ثقبه الابره سبحان الله وقتها عند الاحتضار وكاني اتنفس من سم ابره وكان غصن شوك يجذب من قدمي الى راسي من قدمي حتى راسي يجذب كأنهم أدخلوا فيه غصن شوك وأخذوا يجرون هذا الغصن لإخراجه مرة أخرى منه سبحان الله فلا ينفع الإنسان في تلك اللحظة إلا العمل يلتفت الإنسان يمنة ويسره فلا يجد تلك الصحبة أين الرفقاء وأين الأصحاب وأين الاخلاء يبحث الإنسان عن سيارته فلا يجدها يبحث الإنسان عن القصور التي كان يسكنها فلا يجدها يبحث الإنسان عن أهله فلا يجدهم يبحث الإنسان عن الأموال الطائلة التي كان يمتلكها التي كانت عنده في البنوك فلا يجدها لا ينفعه عندها إلا العمل الصالح كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له أما غير ذلك فلا ينفعه شيئا فهنيئا أيها الاحبه لمن عاش على هذا المنوال لمن عاش على هذا المنوال وسار على هذا النهج فجعل من عمله رفيقه في حياته لا يقدم عليه شيئا لا يقدم عليه صاحبة ولا يقدم عليه ولدا ولا يقدم عليه مالا هنيئاً لمن عرف قدر هذه الدنيا فداسها بالأقدام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلم تذكر دائما قوله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فالإنسان يأتي يوم القيامه فرادا فلا أهل ولا مال ولا منصب ولا جاه إنما هي الأعمال هي التي ترفع من قدر صاحبها فمن الخطا ان يتعلق الانسان بهذه الدنيا من الخطا ان يركن الانسان الى هذه الدنيا الخسيسه وتذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كالمسافر المسافر إذا مر بمكان لا يستقر فيه لا يبني فيه البيوت ولا يتنعم فيه ولا يلبث فيه طويلة ولكنه يستريح ثم يمضي إلى شأنه كن في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح واحد كيف فكر ليش أنه غير يدير من دابه عشرين عام نكمل الدار وندير الطبقة الثانية والثالثة ولا برنا نديرو ديور الاخرين ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الإنسان إذا كان في حالة الصحة وفي حالة القوة عليه أن يكون من العاملين في حقل الدعوة ومن العاملين في حقل الدين والإيمان عليه أن يشتهد في العبادات أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة لأنه إذا مرض كما تعلمون عجز عن ذلك ولكنه عمل في وقت صحته وكذلك الإنسان إذا كان على قيد الحياة يعمل يجتهد أما إذا مات الإنسان ووسد جعل في قبره فلا ينفعه بعد ذلك شيء إلا ما عمل في حياته ما أخذه معه إلى قبره من أعمال حياته يقول ابن عمر فخذ من صحتك إلى مرضك ومن حياتك إلى موتك فعليك أيها المسلم أن تقلع عن المعصية أن تقلع عن المعصية في الحين الآن وأن تتوب إلى ربك توبة نصوحة وأن تبدأ صفحة جديدة تملؤها إن شاء الله تملؤها بالصلاة وبالتصدق في سبيل الله بالإنفاق وبالصيام والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة ذلك قبل حلول سكرة الموت قبل غرغرة الموت قبل أن تبرد منا الأقدام وأن ينعقد اللسان وأن يغلق باب التوبة اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا Wa isha Hidina wa Ibina, Wali Kabirina wa Sahirina, Wali Zakarina wa Unzana, Allahumma man Ahyata Huminna Fa'hi al Islam, Wamenta wa minna, Humina Fatawa Al Iman, Allahum Maqsinna bil Ma'i wa Salji Walbarat, Wa naqina Min al Khataia Kama Yunakka Taubul Abiyadumina Dennas, Allahumma Tadahali Ahadin Minna. في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا طائعا الا سددته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجته هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله